كل ساعة قضية ولكل قضية حديث نبحث دلالات الأحداث وتفاعلاتها في قضية الساعة قضية الساعة نجاعة الطرح وعمق المعالجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم أعزائي المستمعين لهذا هذا العدد الجديد من برنامج قضية الساعة قضيتنا لهذه الساعة الموقف الأمريكي والقضية الوطنية بعد التطورات الإيجابية التي عرفتها القضية بهذه الدولة المحورية في العالم بعد تقدمها باقتراح إلى مجلس الأمن أو بمشروع إلى مجلس الأمن لإيجاد اليوم مياه لحماية حقوق الإنسان بالسحراء القربية أبريل 2013 بالإضافة إلى تشكيل لجنة السدقة برلمانية لدعم السحراء القربية كما أن القضية الوطنية تحظى في المدة الأخيرة بتقضية إعلامية مكثفة بهذا البلد الذي تحظى فيه وسائل الإعلام بدور مؤثر في رسم سياسات هذه الدولة وللنقاش حول هذا الموضوع نستضيف ممثل جبهة البوليزاريو بواشنطن الأخ محمد يسلم بيسط أهلا بكم أهلا وسهلا بكم أولا الأخ محمد يسلم يعني لو تدعنا في الصورة صورة الموقف الأمريكي بالنسبة للقضية بداية دعني أشكر الأخوة في الإذاعة الوطنية من صحفيين وتقنيين وإدارة على مواكبتهم الدائمة للحدث الصحراوي وعلى مجهوداتهم الكبيرة لتغطيته والتحليل والتنوير الرأي العام الوطني حول مختلف تطورات القضية الوطنية وقوموا بهذه المهمة النبيلة في ظروف بالغة الصعوبة وبالغة التعقيد، ولكن مع ذلك عوضهم الوسائل نقص الوسائل التقنية عوضوها من جهد مبدني وبتصميمهم يعني انا كلي ونحن كلنا فخر بالشباب الإعلام الوطني وبالخصوص رائدة هذا الإعلام وعمت وقيضومت الوسائل الإعلامية اللي هي لثأر الوطنية الجمهورية العربية الصحرائية الديمقراطية وصوت الشعب الصحرائي المكافح الولايات المتحدة طبعا هي كما أسلفتم قوة كونية جبارة ذات تأثير بالغ في السياسة الدولية العالمية وفي القرارات المتعلقة بالنزاعات ولكونها قوة اقتصادية وقوة ديبلوماسية وقوة سياسية مهيمة هي كذلك تحظى بمقعد دائم في مجلس الأمن ويعني الوسيط الحالي اللي يشرف على النزاع هو أمريكي ديبلوماسي أمريكي ويعني منذ سنوات أعتقد من 95 من 97 والولايات المتحدة تولي عناية بنزاع الصحراء الغربية في وقت من الوقات كان جل الممثلين الخاصين اللي تعيدهم المتحدة هم, هم أمريكيين أعتقد ما أقل من العشرين سنة الماضية مثلت حقبة أمريكية في تعاطي الأمم مع القضية الصحراوية من مجيء سيد جيمس بيكر واللي عقبوه من ممثلين خاصين مثل تشارلز دومبر وويليام سوينغ وقبلهم ويليام إيكلتون وبعد ذلك كريشتوفر روس يعني بيكر وكريشتوفر روس أعتقد بأن الولايات المتحدة منذ 91 هي في منح جديد تجاه القضية الصحراوية إذا كانت في 75 كانت من القوى اللي ساهمت وساعدت المغرب في غزو أو أوحت للمغرب أو أعطت ضوء أخضر للمغرب بأن يغزي بلدنا أعتقد بأنه منذ 91 تنهج نهج مختلف يتمثل في دعم مجهودات الأمم المتحدة ودعم الشرعية الدولية ودعم المصار الأممية الشيء الجديد مع الإدارة الجديدة أنت عن الرئيس باراك أوباما لإدارة الديمقراطية الجديدة. طبعا كنت أحبث بأن أمر لأنه في 75 كانت إدارة فورد ويعني وزير خارجيتها الشهير هاري كيسنجر وبعد ذلك يعني إدارة كارتر الديمقراطية وكانت عندها يعني مشكلة في بيع السلاح وترفض بيع السلاح للمغرب لأن هي إدارة تمت بحقوق الإنسان وغيره. ولكن بقت دائما في الخط الحادث إدارة فورد ثم بعد ذلك جاءت إدارة رونالد ريغن اللي جاءت في ظروف دولية تتسم باحتدام ب... الصراع الشرق والغرب حول... حول مناطق النفوذ وحول السياسة الدولية واللي طبعا كان وزير خارجته واين برقر اللي ساهم في بناء الرابط وبناء الأحزمة الدفاعية ومد المغرب بالسلاح الأمريكي ثم جاءت إدارة نائبه يعني الأول مرة الحزب الجمهوري حكم ثلاث إدارات متتابعة وكان نائب نائب رونالد ريغان هو جورج بوش الأب وطبعا كان وزير خارجيته هو, هو جيمس بيكر طبعا في هذه مرحلة جورج الأب اللي هي نهاية المعسكر الاشتراكي وحلول النزاعات الجهوية وبدأوا ساهموا بقوة وبفعالية في حل أزمة ناميبيا وفي حل تفكيك في الحقيقة نظام الأبرتيد العنصري بالإضافة لقضايا في في جنوب شرق أسيا مثل كامبوج واللاوس وقضايا في أمريكا الوسطى مثل الإكواظو مثل, مثل سلفادور ونيكاراغوا وغيرها من النزاعات الجهوية في إفريقيا كذلك فأعتقد بأن إدارة جوش الأب كانت هي بداية تحول الموقف الأمريكي تجاه نزاع الصحراء العربية وبدأوا يتبنىوا سياسة الأمم المتحدة لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار إعطاء دور أكبر للأمم المتحدة هذا طبعا امتد حتى يعني جاءت المينورسو وبدأت المينورسو في ظروف دولية جديدة مثلها غزو العراق الكويت وغيرها هناك تردد في هذا الموقف وجاءت إدارة كلينتون وبذلت في الحقيقة موقف جيد وداعم للأمم المتحدة والمجهوداتها وكان يعني اتفاقيته يوستون تم توقيعها على التراب الأمريكي في وقت الرئاسة رئاسة كلينتون وزيرة خارجيتها الثانية اللي هي أولبرايت اللي جات من نيويورك بعد طلع كبير على الموضوع وكذا جات جورج بوش الإبن وطبعا مرحلته الثانية بالخصوص اللي جاءت بعد حداثة 11 سبتمبر وبعد احتياجهم للمغرب كحليف فيما يسمى الحرب على الإرهاب وغير هذا النوع وهنا صرى منعرج جديد في الموقف الأمريكي اللي كان يعني أيد مقترح الحكم الذاتي ووصف الحكم الذاتي بأنه إيجابي وذو وكانوا بذلوا جهود معينة لتقليل تسارع الأحداث طبعا هذا جمعا تبدل المليك ووصول مليك جديد للسلطة مخاوف غربية حول مدى سيطرته على النظام وضمان أمن والاستقرار المقرب هو في نفسه اليوم هناك إدارة جديدة ترأسها شخصية متميزة هي الرئيس باراك أوباما الذي هو حائز على جائجة نوبل للسلام والذي هو ينتمي له الأميركيين الأفارقة الأفريقي اللي مواقف القضية الصحراوية مواقفها من القضية الصحراوية معروفة طبعا المنعرج اللي المنح الجديد اللي أخذته الأمور هو يعني أبريل الماضي عندما تقدمت الولايات المتحدة بمشروع توصية تعطي من أوصى صلاحية مرقبة حقوق الإنسان هذا في الحقيقة موضوع كان عنده أبعاد إعلامية وديبلوماسية وسياسية ولكنه في حقيقة الأمر موقف متعلق بالسياسة الأمريكية موضوع حقق هو مبدأ ثابت في السياسة الأمريكية مثل ما قلت لك من منذ سنوات كثيرة وليس لا هو موقف دعم للصحراويين ولا هو موقف معادل المغرب أكثر مما هو موقف وهو تعبير عن مبدأ دفاع عن مبدأ أصيل في مبادئ السياسة الأمريكية وما يسمونه وما يسمونهم قيم المؤسسات السياسية الأمريكية بالطبع ردت فعل المغرب المتشنجة وغير الحكيمة بالإضافة إلى تكوين المجلس في ذلك الظروف يعني التوصية لم تمر بالطبع هناك المجلس هناك المحطة القادمة الذي أبريل القادم يعني في كنت ما هي الأسباب التي يعني جعلت هذه التوصية وهذا القرار لم يعني يخرج ل... هو بالطبع أراضي. مجلس مجلس الأمن كما تعلم هيئة مكونة من 15 عضو من أجل يمر أي قرار لابد على الأقل من ثماني أعضاء النصف صايد واحد الذي هو ثماني أعضاء أعتقد بأنه الم... بريل الماضي لم يكن كان المغرب في عضو في مجلس الأمن أولاً ثم بعد ذلك تكوينت المجلس بالدول التي كانت فيه يعني دول غير مهتمة بحوق الرسال ولا تريد الدفاع عنها وكذلك لم تحقق ثمان أصوات المطلوب تمريرها على الأقل كذلك ردت فعل المغرب المتشنجة جدا والاحتياج لموقف المغرب في قضايا أخرى ستأتي على طاولة بحث مجلس الأمن لأنه هو عنده فرصة في بارجين عنده قوة مساومة. فأنت تساعدني في هذا وساعدك في هذا وأنا أسكت عن هذا مقايدة الأصوات. تعتقد بأنك هناك حسابات تكتيكية متعلقة وإيش حسابات سياسية متعلقة بالمنطقة ولكن كذلك حسابات أصوات يعني توفر ثمانية أصوات. لك. لكن يعني لا وجود للمقارنة هنا بين المغرب يعني وأمريكا التي تملك حق الفيتو. لا بالطبع بالطبع المغرب لما نقول المغرب, المغرب, المغرب, المغرب دولة من مملكة مملكة مذاك. نتكلم عن جمهوريات الموز هناك ممالك الحشيش يعني مملكة فقيرة من ممالك العالم الثالث مملكة شومولية ذات نظام شمولي لا تساوي يعني حتى أصغر ولاية تبريك فرمونت أو, أو, أو هواي أو لا ولكن لما نتكلم عن الموز نتكلم عن شبكة حلفاء وفرنسا التي يكفي في مجلس سلم ولديها صوت نتكلم عن حلفاء الخليجيين نتكلم عن حلفاء ونتكلم عن حلفاء بعض الدول العربية اعتقد بأن الذي جعل أمريكا يعني تسحب الاقتراح هي حسابات داخلي أمريكي متعلقة بحرب ضد الإرهاب متعلقة مصالحة أو متعلقة بالمساومة على تصويت داخل مجلس المهم في أبريل القادم بأن المغرب لم يعد في مجلس ربما الدول. هذا يدفعني السؤال لأي مدى يعني تشكل مبادئ حقوق الإنسان وحق في تقرير المصير أولوية بالنسبة يعني إلى كما نقول مصالح الحرب على الإرهاب منابع الطاقة <تصفيق> يعني أين الأولوية؟ في الحقيقة هي دائما في السياسة هناك ما يسمونه بزواج المصلحة والمبدأ. فبالطبع المبدأ كذلك هو مصلحة. أنت ليس من مصلحة الولايات المتحدة عدم الاهتمام بحقوق الإنسان مضر للولايات المتحدة ولصورتها ولقيادتها في العالم. ولكن أهم على الولايات المتحدة صورتها ومساقيتها أهم عليها مصالحها المادية المرموسة. لا أعتقد شخصيا بأن المغرب أصبح بعد هذه السنوات الأخيرة يمثل شيء حيوي جدا للولايات المتحدة يمكن أن يكون أهم من مبادئ السياسة الأمريكية هذا لا أعتقد شخصيا ولكن على كل حال أبريل القادم سيأتي وسيمنحنا فرصة لنشاهد ونحلل ونراقب السلوك الإدارة الأمريكية في مجلسة الدولي هل يعني تتوقع أن يتكرر مثل هذا المقترح في أبريل القادم إن شاء الله؟ هو المقترح في الحقيقة ليس مقترح أمريكي وفي الحقيقة طلب من الأمين العام لون المتحدة إذا كنت تذكر وليست متحدة تبنت يعني قرار المشتر. ولكن المشتر قرار. هو ولكن الطلب جاء من منظمات حقوق الإنسان الكبرى والوازنية اللي هي أمنستي إنترنشنال وهيومن رايتس ووتش وفرونت لاين وفريدم هاوس ومركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان وحتى المفوضية الدائمة لحقوق الإنسان المتابعة للمتحدة في جنيف. هذا طالبه والأمينة العام في تقريره إلى مجلس الإسلامي كانت طالب بأن يكون هناك هذا الميكانيزم المراقعة الإدارة الأمريكية فقط تجاوبت بالإجابة مع طلب أه أه أسرة حقوق الإنسان في العالم التي حظيت بإجماع وكذلك تجاوبت مع طلب قدمه السيد لامين العام المتحدة بانكيمون أعتقد بأنه يجب أن نراه ولأن تقرير لامين العام ماذا سيقول ثم بعد ذلك كيف سيتجاوب باقي أعضاء المجلس وكيف سيتجاوب الولايات أعتقد في الانتباع شخصي. بأنه هذه ثابتة من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم خاصة عندما تكون حقوق الإنسان ليست على حساب مصالح, مصالح حيوية, حيوية, حيوية للولايات يعني. المتحدة يعني بعيدا عن الموقف الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية يعني أنت تتواجد في واشنطن ما الذي تقير في السنوات الأخيرة على المستوى الشعبي إلى أي مدى يعني الأمريكيين يعرفون هذه القضية وتجاوبون معه هي أمريكا مثل الصحراء ومثل أي دولة هي حقيقة متغيرة تخضع التغيرة دائمة وخاصة المجتمع الأمريكي مجتمع حيوي في تيارات فكرية وسياسية ومتصارعة وحتى ديمغرافية يعني ديمغرافية الولايات المتحدة في 1974 <تصفيق> تختلف كثيرا عن ديمغرافية الولايات المتحدة في 1975 رؤيتهم للعالم مصالحهم علاقاتهم يعني التيارات المشكلة السايك الأمريكي ذهنية الإنسان الأمريكي تعتقد بأنه الحروب التي دخلوها أخيرا جعلتهم يعني مناهضين تماما للتدخل العسكري نقد بأنه المجتمع الأمريكي انحرف قليلا في اتجاه الوسط بعد ما كان لسنوات كثيرة تسيطر على تيارات محافظة تقد من هناك انجراف قليل ووولكنه محسوس تجاه الوسط وتجاه اليسار أعتقد بأن هذا ظاهرة يتفضل لها كل متابع القضية الصحراوية في الشهور في الشهور هذا هو الكتلة الناخبة التي صوتت على أوباما مرتين يعني كانت مفاشوة أعتقد الإصلاح كذلك القوانين الهجرة يعني هذه والاجيال الجديدة المتأثرة بوسائل إعلام الحديثة ووسائل الاتصال الاجتماعي، يعني هناك ولايات متحدة تتشكل على هامش النظام القديم من من الشباب والنساء والأقليات والملونين الأفارقة والأسيويين واللاتين والعرب. وغيرهم اللي هناك يعني عادوا دفراب عادوا قوة ضاربة يحسب لها حساب حتى حتى حتى, حتى, حتى يعني غريب أشياء غريبة أن أكثر من نصف الولايات المتحدة صوت على قوانين تسمح بالزواج مثلين شيء لا يمكن تصوره في مجتمع شديد التدين مثل مثل الولايات المتحدة اليوم برغم بين الكونغرس وسط عائلة جمهوريين هناك ضغط قوي على الجمهوريين لتمرير إصلاح الهجرة. وإصلاح الهجرة الذي يعاديه جمهوري تاريخي منذ مدة طويلة أعتقد بأن هذه التغييرات الداخلية انعكست كذلك على رؤية الولايات المتحدة نفسها. وعلى رؤيتها لحلفائها تعتقد بأنه اليوم لا قليل من الناس يعتقد بأن المغرب بلد مهم يجب أن نضحي بمبادئنا حول الحرية وحول المساواة وحول حقوق إسمع النظام ملكي قروصطي يعني من من من يعود لقرن الوسطى المغرب المغرب هو فضيحة بكل, بكل ما تعني الكلمة من فضيحة يعني في قرن مثل القرن الذي نعيش فيه وفي زمان مثل الزمان الذي نعيش فيه يعني تلقى الناس ست ساعات تقف في الشمس من أجل يخرج عليها شخص يدعي بأنه ظل الله في الأرض وبأنه ومنه ل لم يستخلفه أحد فأعتقد بأنه الوجه البشع للنظام المغربي كذلك ساهم في تنفير حلفاء منه وأولهم من الولايات المتحدة المشهد الذي أعطاه الملك في زيارته القديمة يعني أربع طائرات ملئة بالخدم وبالحشم وبالحلويات وبكعب الغزال وب... يعني شيء فضيحة مناظر مزعجة هذا النظام صار مثل البعبع مثل الغول لا أحد يقترب منه يعني يجسده تفوح منه رواح الزنازل السرية والتعذيبات نظام يفقع عيون الصحراويين ويصب الأسيد على رؤوس النساء نظام يصحل النساء في الشوارع نظام يسجن الصحفيين ويسجن المفكرين يعني ونظام في نفس الوقت ملك مفسد يعني صار من أغنى أغنية العالم تعتقد بأنه لا أحد يشرفه الصورة مع أمريكا المغرب ولا مع نظام المغرب أعتقد أن نظام المغرب كان هو حليفنا في, في, في الحمل ضده بسلوكاته الغبية والطائشة وبسياساته غير الموفقة نعم فقط كنت سألتك يعني عن مجتمع المدني الأمريكي وانت موجود في الميدان وفي واشنطن يعني ماذا لمستم لدى هالمجتمع وهل هناك من تجاوب يعني تعرف على هذا القضي للأمانة أمريكا هي قارة هي في من اليمن خمسين دولة نعم. يعني مثلت مية وستين مليون شخص يعني قارة كبيرة بين الساحل الغربي والساحل الشرقي خمس ساعات أربع ساعات, ساعات, ساعات في التوقيت في بين توقيت نيويورك وواشنطن مع توقيت لوسانجلوس أنجلوس ولا سان فرانسيسكو يعني ولكن مقاييس هاتجاهات الرأي العام هي هي صحافة والجميع الخبراء والمتتبعين للقضية لاحظوا في, في الشهور الأخيرة يعني اهتمام متزايد ومطرد لوسائل الإعلام الأمريكية بالقضية الصحراوية كتابات متعددة لأقلام بعضها نعرفه وبعضها لا نعرفه بعضها بسبب لقائه بنا ولكن بعضها بسبب منه هو بدوافع ذاته يكتب حول هذه القضية ويثقف الآخرين فيها ويبحث فيها عدد أطرحات الماجستير والدكتوراه في الجامعات الأمريكية عدد المعلقين على المقالات التي تكتب هناك بعض الجرائد تعطي مساحة للتعليقات يعني عدد الحضور للندوات التي تنظمها مراكز الدراسات الأمريكية وهي يعني حوالي تتميت مركز دراسات في في واشنطن دي سي وحداها أعتقد بأنه كل هذه مؤشرات تدل على اهتمام مضطرد ومتزايد للأوساط الأمريكية المختلفة ب ب بالقضية الصحرائية هل اهتمام تلمسه عند الإدارة؟ وتلمسه اللي بجوانبها سواء البيت العبيات سواء كتاب الدولة سواء البنتاغون سواء الوكالات المختصة كذلك تلمسه في الجانب التشريعي اللي الغرفتين وابو الشيوخ تلمسه كذلك في مراكز الدراسات ولكن تلمسه كذلك عند الجامعات وفي وسائل الإعلام وفي المواطنين العاديين أعتقد بأن هذا الاهتمام لا بد أن يؤدي لشيء ما لا بد عندما يصل عندما يصل القمة أو ضروة عندما يصل الضروة لا بد أن يؤدي لشيء ما أو يصب في اتجاه ما وأعتقد بأنه يعني القضية الصحراوية لديها خصائص تجعلها قضية رابحة في الزمن الذي نعيش فيه أولا هي قضية عدالة وقضية حقوق الإنسان وقضية حق ثانيا الوسائل التي يستخدمها المناضلون الصحراويون هي وسائل سلمية حضارية وديمقراطية وبراقة وجذابة ومغرية بأن تؤيدها في زمن نجد المعارضات والثوار في مناطق أخرى من العالم يذبحون ويسحلون ويكلون أكباد الناس ويفجرون أنفسهم ويفجرون السيارات نجد الصحراويين يعني بالبسمة وبالمظاهرة وبالعلم وبالشعار وبالغنية يعني هي كذلك من الناحية الجغرافية مسافة أقرب مسافة للولايات المتحدة من الشرق الأوسط ومن العراق ومن ليبيا ومن مالي ومن أفغانستان جغرافيا أقرب نقطة من هذه النزاعات للولايات المتحدة الصحراء الغربية سياسيا قضية جذابة وأهلها ديمقراطيون يعني ما الذي فعلناه نحن الصحراويين يعني كوزارة خارجية وكتمثيلية في هذا البلد من أجل يعني توصيل القادية إلى الرأي العام الأمريكي طبعاً التمثيلية ووزارة الخارجية هي وسائل هي تعبير عن الشعب الصحراوي المكافأ هي انعكاس للصمود الملحمي للصحراويين في الملاجي هي انعكاس للصمود المنقطع النظير في رفع المحتلة والصحراويين في الشتات الممثل والمبعوث الدبلوماسي ما هو إلا ناقل للسرعة ولشدتها وطبعا حسب المادة التي هو مكوناتها تعرف أن هناك معادن ناقلة للحرارة بدرجات مختلفة وطبعا نحن نعمل كذلك والمغرب وإعدائنا وخصومه يعملون والإمكانيات مختلفة ومتفارقة فالمغاربة يجدهم بعثة وبيعثة كبيرة من 16 شخص وبميزانية كبيرة ويجدهم شركات لوبي شركات علاقات عامة تعاقدنا معها في السنوات الماضية. ربما اللوبي. اللوبيات. اللوبيات المختلفة في السنوات الماضية صار المغرب هو أول دولة تصرف على اللوبيين في الشرق الأوسط. يعني رغم منهم دولة فغيره يصرفون أكثر ما يصرف السعوديون ما يصرف القطر وما يصرف قطر وما عمان وهي دول بترولية. المغرب صار الصارف صار في الأول في الشرق الأوسط على الكي ستريت هي كي ستريت هذا شارع في واشنطن مكان تواجد أكبر شركة ضغط لوبي عندهم فيقولون الكي, الكي ستريت فيعني في المغرب صار الزبون الأول للكي ستريت في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاثة الماضية ولكن رغم هذا يعني لوبي الحق ولوبي الجهاد ولوبي النضال هو أقوى أقوى حجة وأقوى وجود وأقوى دافعية لأنه ناطق باسم الحق وباسم شعب يناضل عن قضية عادلة وقضايا حقيقية فاللوبي يمكن أن يوفر لك مواعيد ويمكن أن ينشر لك مساحة إعلانية في جريدة وفي في تلفزة ولكن لا يمكن أن يعطيك قوة الحجة ولا يمكن أن يعطيك قوة الدافعية ولا يمكن أن يوصل الرسالة أكثر من أهل الحق آه. المتشبثين به ويعني المتحزمين في الدفاع عن هذا الحق يعني تاريخ الحديث ربما علمنا فيه ناميبيا في أنغولا في تيمور الشرقية أن هناك دائما كان راعي يعني نحن نسلم أن يعني إرادة الشعوب يعني لا تقر لكن في التاريخ الحديث علمنا أن في هذه البلدان كان يعني هناك راعي لربما للقاضية ولإيجاد الحل هل يمكن أن تلعب وما هو الدور الذي يمكنه أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية في يعني ما يخص قاضية الصحراء القربية وأي مدى يمكن أن تساهم يعني في إيجاد حل؟ في وقت سابع البرتغال في تيمور الشرقية وأمريكا في ناميبيا على ما أعتقد ألمانيا ألمانيا, ألمانيا. في ناميبيا مجموعة دول الاتصال وخاصة ألمانيا م. بالطبع هو يقولون في السياسة بأنه 80% من القرارات الدبلوماسية تتخذ في واشنطن ولكن طبعا واشنطن والعملاق الأمريكي يتحرك ببطء ولكن بتصميم نحو الشرق، نحو الغرب غربيه هو الذي هو الباسيفيك آسيا والباسيفيك، والولايات المتحدة بسبب إنتاجها الذي تضخم من البترول أصبحت مكتفية عن منابع النفط التقليدية في الخليج وفي أفريقيا، وهي تتجه ببطء ولكن بقوة نحو آسيا والباسيفيك. بالطبع هذا يحمل مؤشرات إيجابية ويحمل مؤشرات سلبية يحمل مؤشرات إيجابية لأننا نقع على غربها ولكن يحمل مؤشرات إيجابية لأنه كذلك حلفاء المغرب يقعون غرب الولايات المتحدة وعلى كل حال الصحراويون ونحن نكلم الشعب الصحراوي يجب أن يكونوا واعين بحقيقة جوهرية بأن مصائر الشعوب وحقوق الشعوب لا تحل لا في واشنطن ولا في باريس ولا في لندن ولا في الرباط ولا في تفاريتي شعوب تحل تأخذ حقوقها بالنضال وبالكفاح وبالاستمرارية وبالصمود والوحدة وبالخروج للشوارع في المظاهرات وبالالتزام في أماكن العطاء وفي أماكن النضال أن هذا الشيء مفروق منه لك من وإنما تأخذ الدنيا غلابة ما مثل ما قال أحمد شوقي ولكن صحيح علينا كذلك أن نضاعف مجهودنا تجاه الولايات المتحدة تجاه برلمانها تجاه رأيها العام تجاه وسائل الإعلام علينا أن نضاعف الجهود التي نبذلها الآن وعلينا أن نأمل خيرا وأن نأمل خيرا الشيء المؤكد هو بأن هناك إجماع لدى أمريكا وفرنسا وإسبانيا ولدى كل الدول الفاعلة في العالم بين القضية طالت أكثر مما يجب في كل الكتابات وفي كل البيانات إذا كنت تقرأها وتتابع يقول النزاع الذي طال أكثر مما ينبغي في جميع ما يكتب من وجهة النظر المغربي أو نظر وجهة النظر الصحراوية يقولون بأن اللي هو الأمر الواقع خطير ولا يجب أن يستمر في جميع الأراء بما في حتى المغرب يتفق معنا بأن الحل يجب أن يكون على طريق المتحد أعتقد بأننا في هذه السنوات الثلاث القادمة ستكون سنوات الأخيرة في النزاع الصحراوي لأن هناك إجماع دولي تبلور منذ سنة وهو يزيد في التبلور وفي الشدة وفي القوة بأن القضية يجب حلها وبأنه يجب حلها في طالق القانون الدولي وبأنه يجب حلها عن طالق المتحدة وبالطبع عندما تكون هذه العامل الثلاث ليس هناك الاستفتاء أعتقد بأننا مقبلين على ما قبل النهاية ما قبل النهاية في كفاحنا ونحن مقدمين بلا محالة على استقلالنا وعلى التمتع بحريتنا وعلى العودة لبلادنا منتصرين في وقت سابق في السنة الماضية 2013 كانت في الولايات المتحدة الأمريكية كان قد وعدنا عن إنشاء نجنة المواطنين الأمريكيين للتضامن مع الشعب الصحراء يعني لو تعطينا فكرة عن هذه الجمعية وفي ماذا يعني تتمثل مهام هذه 45 مواطن أمريكي أساسا من الشواطئ الغربية شواطئ الشرقية، استكوست مثل ما يقولون هو أساسا مدينة نيويورك وضواحيها اللي هي بوسطن و من بوسطن ونيوجيرسي وجوارها. هذا 45 منهم أساتذة جامعات مثل كيربي كيربي كوكين اللي زارنا هون، منهم فنانين مثل روبن كان، ومنهم كذلك باحثين في السياسة. مثل جاكوب موندي ومثل تشارلز ليبلينغ وغيرهم من شخصيات سادة جامعات فنانين أساتذة باحثين صحفيين ومواطنين عاديين اجتمعوا وقرروا وأصدروا بيان وشكلوا هذه اللجنة لجنة المواطنين الأمريكيين مجلس الصحراء الغربية هذه مبادرة يعني طيبة تشكل تعطي انطباع بأن هناك غضب في المجتمع الأمريكي وفي المجتمعات الغربية وفي مجتمعات العالم حول الظلم الواقع على الصحراويين وحول تسامح الحكومات مع النظام المغربي أعتقد بأنهم مبادرة نظموا أسبوع للثقافة في تكساس في دالاس في تكساس وسينظمون أسابيع في باقي المدن الأمريكية في السنوات القادمة يقومون بحملة مراسلات للحكومة الأمريكية والبرلمان الأمريكيين يحضرون لدورات الجمعية العامة للمنظمة المتحدة من أجل يتكلمون باسم الشعب الصحراوي ويقوم يزورون المخيمات كذلك ويدعون الناس لزيارة المخيمات والأراضي المحتلة. أعتقد أنها مبادرة جيدة وفي الاتجاه الصحيح ونحن نأمل بأن تكون هناك مبادرات أخرى في في, في هذا في هذا الجانب. هناك مبادرة أخرى كانت على مستوى الكونغرس وهي يعني لجنة برلمانية لصدقة مع الشعب الصحراوي يعني ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه يعني اللجنة في مواجهة لوبي وربما لجنة أكبر يعني موالية لطرح المغرب. في الحقيقة هذه مبادرة بلغت العهمية فهذا أعضاء من الكونغرس الأمريكي من كل الحزبين. الحزبين من الحزب الجمهوري ومن الحزب الديمقراطي قرروا بأن يوحدوا جهودهم للدفاع عن حق الشعب الصهراوي وللدفاع عن حقوق الإنسان ولإيجاد حل القضية الصهراوية يتماشى مع عيرادة الشعب الصهراوي في الحرية والاستقلال هذا قام بها برلمانية قديم جدا وصديق قديم للشعب الصحراوي الذي هو جوزيف جو بيتس مع البرلمانية المعروفة والتي هي من من سوتا السيدة بيت ماكولم ولكن كذلك معهم البرلماني شاب ولاء جو كينيدي ومعهم كذلك برلماني ثاني صغير نسبيا ولكن إب شخصية كبيرة في كفاح الشعب الصحراوي والذي هو دون بين ابن دونالد بين البرلماني الأسود صديق قضية الصحراء لسنوات كبيرة وصديق للكفاح ضد الأبرتيد وللكفاح الناميبيين ولكل الشعوب الكافية وتوفى ويبنوا اليوم في البرلمان وهو عضو في الكوكس كذلك برلمانيين آخرين. أعتقد بأن الكتلة البرلمانية هي أحد أدوات العمل الضرورية في الكفاح الصحراوي فهذه كتلة تراصل الرئيس وكتلة تراصل وزير الدفاع ووزير الخارجية وهم يجيبون لها وتنظم نشاطات داخل مجلس النواب وتدعو الشخصيات وتشارك في المناسبات الدولية ولكفاحة الشعب الصحراوي أعتقد بأنها كانت بادرة جيدة وأعتقد بأن في هذه السنة سيكون لهم دور أكبر في في في الجهود من أجل يعني إحراز تقدم ملموش نحو حل القضية الصحراوية طبعاً لقرار الدولة. فيما يخص تعاطي الإدارة الأمريكية خاصة إدارة أوباما يعني مع القضية الصحراوية هل مسمو هناك أي اختلاف بين يعني موقف هذه الإدارة والإدارات السابقة هل هناك من تطور في الموقف الأمريكي؟ أعتقد بأنه من تابع زيارة ملك المغرب للولايات المتحدة وقرأ البيان الذي صدر بالمناسبة بين الإدارة الأمريكية يلاحظ هناك دراج فقرة جديدة حول الصحراء الغربية في هذا البيان أعتقد من هذه الفقرة وإن كانت تقول بأنها تدعم الحكم الذاتي وتوصف الحكم الذاتي بأنه جدي وذي لكنها تلح وتؤكد بأنه بأنها هي فقط مقاربة محتملة بما يعني بأنها مقاربة من ضمن مقاربات أخرى نعم. ثم تعود لتلح على أهمية حوق لسان ودفاعها حمايتها والدفاع عنها ثم كذلك يعني تكرر موضوع الصهر الغربية أربعة إلى خمس مرات في فقرة صغيرة أعتقد بأن هذا شيء جديد على, على الإدارة الأمريكية بأن تكون القضية الصحراوية حاضرة بقوة في مباحثاتها مع فرنسا في مباحثاتها مع أسبانيا وفي مباحثاتها مع المغرب ومع الجزائر ومع دول المنطقة أعتقد كذلك هناك رؤساء دول كتبوا إلى الرئيس أوباما هناك وزراء خارجية كتبوا وهي إدارة تراقب باهتمام مثل ما لاحظت زيارة وفد من وزارة الخارجية في الصيف الماضي ولكن كذلك وفد من وزارة الخارجية زار الأراضي المحتلة وهناك يعني اهتمام متواصل بموضوع الصحراء الغربية لدى هذه الإدارة أعتقد بأنه كل الإدارات الأمريكية كان لديها هذا الاهتمام ولكن هذه الإدارة زادت هذا الاهتمام بنوع ما إذا أي مدى يعني يمكن أن تشكل علاقة واشنطن بالرباط وهذه العلاقة التي يلعب فيها المغرب دور الداركي ودور يلعب دور مهم في التعاطية مع إسرائيل كل هذا ورغم أن يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بالسيادة المغربية على المناطق المحتلة وعلى الصحراء الغربية كل هذا كيف يعني يمكن أن يشكل عقب يعني تبني الولايات المتحدة الأمريكية دي مشروع أو لائحة كما بشأن إدراج ألي ومملية المرافق حول الإنسان. حتى في تبني الولايات المتحدة الأمريكية للقاضية الوطن. أعتقد بين المغرب هو صديق ولكن صديق من حقبة غابرة. ويعني لما تكون. مقاربي يتبعون بأنها أول يعني دولة اعترفت. لا لا لا لا أول دولة اعترفت بالولايات المتحدة. في المتحدة في فرنسا. هي فرنسا التي أعطت سلاحها ووسائلها وأسطولها للولايات تمثال فرية يعني هو هدية من الفرنسيين. نظام ليبرتي ها. فهذه يعني هي يصفون أهل أمريكيين بالنكتة فهي نكتة خفيفة يحب المغاربة سماعها وهي لا تضر الأمريكيين ولكن أي أحد يتابع الثورة الأمريكية والحرب الأمريكية وبناء الدولة الأمريكية يعرف بأن فرنسا كانت هي أول من اعترف بالولايات الولايات المتحدة وكذلك يعني والمغرب صديق فقد قيمته الاستراتيجية وبقت التكالفه هو صديق صحيح كان صديق للولايات المتحدة في نزم مرحلة معينة اسم الحرب الباردة وقدم بعض الخدمات هنا الحرب الباردة وقدم بعض الخدمات غير الشريفة في مرحلة الحرب على الإرهاب ولكن يعني مع مكانياته خليلة و. اقتصاديا ليس هناك اي شيء يمكن يقدمه في يستجدي ويطلب يعني المغرب يطلب مكالة التنمية الامريكية المساعدة المغرب يطلب تحدي الالفية المساعدة المغرب يطلب يمد يد المساعدة الوزارة الخارجية يمد يد المساعدة للخزانة المغرب يعني غريب امره فمن جهة يتكلم كأنه قوة جبارة وعضو غير دائم وعضو دائم بالجمل ومن جهة تصرف كيعني متسول يتسول في كل المحافل وفي كل النوادي وفي كل فهناك تناقض مؤسس عليه هذه هذه الشخصية المغربية فيعني في يملأ الدنيا صراخا بأهميته وبقيمته وبقدرته وفي نشاطه يملأ الدنيا لا نهارا وليلا يملأ الدنيا أنينا وعويلا وبكاء للبحث عن عن المساعدة ولازل المغرب لم يحددوا مكانهم هل هم قوة كبيرة وقوة اقتصادية ورابط بين الشمال والجنوب أم هم دولة لامية تريد المساعدة وتمد يدها للمساعدة تعتقد بأن المغرب صديق من من من زمن غابر فعندما تكون كنت شاب وكان لديك بعض الأصدقاء غي سي عندما تكبر وتتطور بكل أيام تصار تحرج نفسك من هذه الصداقات أعتقد بالمغرب يحرج الولايات المتحدة صداقته فهو نظام يعني عجز عن التحول نظام لا أمل في تغييره لا أمل في أن يكون ديمقراطي لا أمل في أن يقطع إلى الأبد مع ممارسات القمع والتعذيب والتنكيل المغرب نظام ارتبط اسمه وصورته بأنيني المختفين وبزنازل المعتقلين تفوح منه رائحة تازم مارت ويذكر بدرب مولاي الشريف وبقلعة مقونة وبأكدس نظام يعني عندما يقول لك المغرب الناس لا تتذكر مراكش أو جامع لفناء ولكن تتذكر تاز وقالت وقالات وتتذكر تتذكر علي أنزل يوم أمس أو فدوة طقانة ومنت حيدر أو, أو 26 سنة التي قضاها ددش أعتقد من السمعة السيئة للمغرب هي هي أكبر عدو للمغرب وأكثر صديق لنا نحن وهي في الحقيقة من ساعدت على تأزم العلاقة الأمريكية السورية سوء سمعة المغرب في أوساط حقوق الإنسان يعني أحد العقبات الرئيسية الآن يعني أمام ما التسوية والمفاوضات هو الموقف الفرنسي الملحاز يصف يعني حتى يمكن نقول عمية إلى جانب الطرح المغربي حتى وإن كانت تدعي احترامها للشرعية م. ووقوفها مع الجهود الأممية في بعض المحافل يعني ما الدور هنا الذي يمكن يعني أنت قم ب الولايات المتحدة الأمريكية في تدين هذا الموقف الفرنسي المتشدد والمنحاز بشكل فاضح إلى يعني السياسة المغربية. يبدو بأنه الفرنسيين النصف الثاني من السنة الماضية بدأوا يبحثون عن تليين ولو شكلي لمواقفهم. الموقف المشكلة المغرب إنه موقف الآن لا يمكن الدفاع عنه موقف يقمع على الأرض يسرق ثروات ويرفض التعاطي مع المتحدة ويخرب مجهودات السفير رص أعتقد بأن هذا لا يمكن الدفاع عنه حتى من قبل الفرنسيين حتى المغاربة أنفسهم محرجين مثل هذا الموقف الذي يتسم بنوع من البلادة أعتقد بأن الولايات المتحدة وفرنسا وباقي القوى الغربية المسيطرة على العالم الذي نعيش فيه بينها حوار وبينها حديث دائم وبين اجتماعات منتظمة للتشاور حول قضايا مختلفة والاتفاق على ملفات معينة هذا واضح للعيان حول ملف العراقي لأن الصحافة تتابعه باستمرار حول ملف السوري ولكن هو تنسيق دائم حول كافة الملفات بما فيها بما فيها الملف الصحراوي وما فيها كافة الملفات الدولية المطروحة للنقاش والبحث في, في في في منابر متعددة الأطراف. تصوري تصوري بأن الموقف الفرنسي بأن الرئيس الفرنسي الحالي والإدارة الفرنسية الحالية على الأقل ما عاكسه البيان الجزائري الفرنسي الذي أشار لتقارير المصير أو ما عكسه هولند أمام البرلمان المغربية يتكلم عن الصحراء الغربية وسماها بالصحراء الغربية القربية. أعتقد بأن هي بدايات لتحول في محتشم على ما أعتقد في ختام زيارة هولند للمغرب في الختام في البيان الم... الخيطسامي كانت هناك عبارة الساحل الغربي صحيح م. ومع الجزائر أضافوا تقرير المصير م. سنرى في هذا النصف الأول من السنة كيف هل هذا اتجاه يتطور أم يتقهقر أعتقد بأن فرنسا هي دولة تفقد قيمتها كقوة عظمى وتتحول بشكل تدريجي لحول دولة متوسطة التأثير ميدل رانج باور دول قوة عظمى من من من وزن متوسط أو. يعني مدام تملك يعني حق الفيتو م. في مجلس الأمن فهي يعني. هو مؤثر على. الفيتو في الفيتو, الفيتو لا أحد يستخدمه هو هو تمتلكه هو يعطي قوة ولكن لا أحد يستخدمه حتى لما كان موضوع الصحراء الغربية وسؤال وزارة الخارجية قالوا الفرنسيين نحن لا يمكننا نستخدم حق الفيتو ضد ضد حقوق فحق الفيتو يساعدك اعتباريا ولكن عملية نادرة ما تستخدم الدول إلا في حالة القصوى أنا لا أرى سيناريو ممكن أين فرنسا تستخدم الفيتو ضد القصوى خاصة هم الفرنسيين يتقنون بالثورة الفرنسية ومبادئ طبعا والسانية. سيكون له ضرر معنوي كبير على صورة فرنسا المتضررة اصلا. لا أعتقد بأن الأمور ستصل إلى ذلك المجال إلى ذلك الحد ولا أرى فرنسا تصمد وحيدة من هو... إسبانيا كانت تلعب دور ضد هذا المشروع يعني أكثر من فرنسا طبعا الموقف الف... أنا أرى... أرى الموقف الإسباني أسوأ أسوأ من الموقف الفرنسي الموقف الإسباني في حكومات اليسار ويمين كان دائما موقفا مشينا موقف مهين موقف مذل موقف لا يناقض فقط مبادئ العالم و... و... و... و... والمذل الكبرى للإنسانية مذل الحرية وحق الإنسان والدماغة ولكن يناقض حتى المصالح الإسبانية ويناقض مواقف ومشاعر الشعوب الإسبانية والقوى السياسية الإسبانية الموقف الإسباني موقف موقف مشين من كيف نفسر هذا التناقض في إسبانيا يعني هناك يعني الحكومة الإسبانية الحكومات المتعاقبة كانت يعني هناك نحياز في أغلب الأوقات يعني للحكومة المغربي ول المغربي فمنه يعني الشعب والمنظمات ويعني منظمات المجتمع المدني هي مع يعني حق تقرير المصير وأنت تعرف يعني موقف إسبانيا يعني من القادية الوطنية أعتقد بأنه موقف إسبانيا من خمسة وسبعين الآن هو نفس الموقف هم يكرهون الصحراويين لأنهم يذكرون بالجريمة لأنهم ما بقى من الشهود على الجريمة هو نضال الصحراءيين ووجود الصحراءيين. مادام هناك رسمي رسمي اسبانيا إسباني رسمي إسبانيا رسمية فبادام هناك صحراوي، سيبقى يذكر إسبانيا بهذا العار الذي اقترفته في 75 إسبانيا الحكومة الإسبانية الدولة الإسبانية تريد للصحراوي اختفوا لأنهم ما داموا موجودين فهذا دليل مادي على الجريمة التي اقترفوها في حقنا في خمسة ينوعون سالب التعبير يخففونها ويقومونها ولكن, جوهر, ربما ولكن جوهر الموقف ونفسهم 75 لم يتغير ولم يعلنوا انسحابهم من التفاقية مدريد الان رغم ان التفاقية مدريد يبقى من احد يذكرها الا اسباني يعني في 2013 يعني رئيس الجمهورية الأمين العام جبهة الأخ محمد عبد العزيز قادته الزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أتقد إلى واشنطن ثم إلى نيويورك حيث التقى بعدد من الشخصيات وزراء يعني عدد من المؤسسات هنا يعني ما الذي تمخلت عنه هذه الزيارة؟ أهم النتائج؟ كانت, ما الذي كانت زيارة حاسمة كانت زيارة بالغة الأهمية فخلال زيارته لواشنطن كانت له سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة مع الكونغرس ومع المجتمع المدني ولأول مرة يعني تم هناك اجتماع في وزارة الخارجية مع الرسميين الأمريكيين نعم. بشكل رسمي وعلني يعني وتدرس مع يعني من هناك كان حاضر يعني عن جنب الأمريكيين رسميين أمريكيين رسمي. سامين تكلموا معه وجلسوا وعطوه الوقت الكافي وكان يعني هم يعتبرونها بداية عملية تلك الزيارة كانت بداية عملية لمسار جديد نأمل نحن الصحراويين أن يكون مسار مستمر وعميق تأسيس لعلاقات صحراءوية أميركية تمشي أكثر من من من من الحاضر. لتجسد روابط وجسور لبناء مستقبل من العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل وعلى المصلحة المشتركة بين الدولة الصحراوية والدولة الأمريكية يعني في مراصم تسشيع جنس يعني المناضل لإفريقيا الراحل ننصر ماندينة جميع شاهد الصورة يعني التي جمعت بين الرئيس والأمريكي كيف يمكن قراءت هذه الصورة بعيدا عن جزان البروتوكولي؟ أنا وجدتها صورة جميلة جدا لرجلين يبتسمان لرجلين إفريقيين على أرض الأمجاد الإفريقية التي هي جنوب إفريقيا و. والمناسبة هي ذكرى مندالة تابين زعيم كبير وبين رجلين كذلك كلهم أمل ويبتسمان بصدق أعتقد بأنها صورة جميلة جدا تمثل لحظة مهمة جدا ولكن يمكن أن يبنى عليها للمستقبل تلك الصورة ستبقى إلى الأبد صورة لبداية تقارب نأمل أن يكون عميقا ومزمرا ويمشي للأمام في ختام الزيارة التي قادرت ملك المقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك بيان مشترك ربما لو تتفق معي أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح موقفها الآن من القادية الوطنية أكثر يعني وضوحا منذ قبل حيث ربما تستشف ثلاثة محاور أنها مع الجهود المبعوث الشخصي تدعم حق تقرير المصير تنادي باحترام وحماية حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة تتفق معك تمام فلازم تفهم بأنه تدريج اسم المبعوث الشخصي كريستوف روس وليس الأمين العام للهن المتحدة هو سياسيا الناس في البيانات المشتركة تدعم مجهودات سيد بانكيمون نعم. وممثل الشخصي دون تسمية هذا الممثل الشخصي ولكن في البيان الأمريكي المغربي لم يذكر بانكيمون وذكره صار عكس ما ما يحدث في البيان وذكر السيد كريستوفر روس.طبعا قرأت هذا البيان يجب أن تكون على خلفية بأن المغاربة كانوا يرفضون التعاون مع السيد كريستوفر روس ويرفضون التعامل معه.فالامريكيين نسعوا بانكيمون ووضعوا كريستوفر روس في البيان وهي رسالة قوية والالمغاربة بمثل ما يقال في الإنجليزية they ba بلع بلع كذلك لإشارة للشعب الصحراوي ولحقوقه والالتزام الأمريكي على مستوى رئيس الولايات المتحدة من المغرب عماية حقوق الإنسان والدفاع عنها للشعب الصحراوي كذلك ظروف عيش صحراويين وتحسينها كذلك هو التزام الأمريكي أمريكي, أمريكي. اعتقد بأنه برغم بأن المغاربة يطبلون كثيرا على وصف الحكم الذاتي بأنه جد وذام أصداقية ولكن كذلك تم وضعه في إطار الحقيقي الذي هو مقاربة محتملة وانت تعرف من سيدي. بين مقاربات نعم. عدة بما يترك المجال لمقاربة الاستفتاء ولمقاربة الاستقلال ولمقاربة الاندماج التي هي مقاربات معروف بأنها موجودة اصلا في, في مخطط بيكر وفي توصيات فيما يخص الصحة الأمريكية وركز عليها كثيرا أنت ممثل جبه في واشنطن التكامل بين العمل الدبلوماسي وانتفاضة الاستقلال لا مدى بشكل يعني خرق واضح واختراق للموقف الأمريكي وربما حدث الثورة في المجتمع المدني الأمريكي ووسائل الألم الأمريكي طبعا انتفاضة الاستقلال هي طليعة كفاح الشعب الصحراوي اليوم هي مقدمة هذا الكفاح وهي عنوانه الانتفاضة هي أسلوب الكفاحي الجديد الذي دخلته القضية الصحراوية منذ 2005 وهي الدافع والحافز والحشوة الدافعة التي تمتع بها كفاحنا منذ 2005 طبعا لهذا السبب تكون لاحظت يعني تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان وكيف أفرد تقرير خاص للصحراء الغربية مستقلة عن المغرب في السنة الماضية وأعتقد بأن هذه رسالة واضحة كذلك الأمريكيين يسمون الصحراء الغربية كدولة في في جميع ملفاتهم وفي عمل الدولة الأمريكية. حتى نعكس على اتفاق يعني الصيد بين الولايات المتحدة الأمريكية. تجارة حرة. وفي تعاملات شرطة وفي تعاملات الجمارك وفي تعاملات. المساعدات يعني وزارة خارجية. كانت تقدمها للملك المغربي. مساعدات العسكرية علقت في وقت ما بسبب نعم. يعني خروقات. حتى حقوق كل لسان. دائما المساعدات العسكرية والاقتصادية مربوطة بحقوق الإنسان وبفتح. إقليم وأعتقد بأنه يا كنت. والسيد والسادة. حتى يكتب السيد وزير الخارجية رسالة للكونغرس حتى يتم الإفراج عن هذه عن هذه المساعدات. ان هي لزوم معلقة لحد. دائما مربوطة بتقرير يكتبه السيد جون كيري. نعم. فطبعا هم دائما جون كيري يحاول أن يكتب وزير الخارجية يحاول أن يكتب تقرير لكي يمرر هذه المساعدات ويعني هذا يعطي قوة. لوزارة الخارجية في في في التعامل مع المغرب لأن الكونغرس فوض لها بأن لا تصرف هذه الأموال إلا بعد هذا التقرير وبالتالي يبقى تقرير بالغ الأهمية وهو عادة ما يغضب المغاربة بشكل كبير. أم بالحديث فقط عن كيري هناك يعني كثيراً ما نسمع يعني بأن وزير الخارجية جون كيري وكذلك سوزان رايس يعني. القيام يعني هناك تعاطف من هذين الشخصيتين مع القدير الوطني ويعني الحق في تقرير يعني المصير وحتى الاستقلال. لا هو هو تقرير المصير هو فكرة أميركية قبل سنوات كثيرة قبل أن يتم إدراجه في في الإعلان العالمي للحق الإنسان. في بداية يعني تأسيس. ودرو ويلسون هو, هو الذي جاء بفكرة تقرير المصير. الشعوب اللي هو تعرف أنت أمريكا كانت مستعمرة هي بتحدي ذاتها وقاد الثورة هالي تحرر من الاستعمار البريطاني وفي دستورهم يعني يتكلمون عن بأن الإنسان ولد وهو كرامته بحقه God gives rights. الأشياء اللي أعطاه الله للإنسان منذ ولادته، <تصفيق> فكذلك يعني ويلسون هو الذي قال لأنه السلم والأمن لا يمكن يحصل في العالم إلا إذا توقفت القوى الاجتماعية عن التعامل بشركة سلعة. أزك قال، فأعتقد بأنه في مكان ما من قلب العملاق الأمريكي هناك بساحة لنتلاقى نحن والأمريكيين فيها، وهي يعني أنهم هم ناضلو. ليتحولوا من رعايا إلى مواطنين فكانوا رعايا جلال ملك بريطانيا نعم. وصاروا مواطنين في الجمهورية الأمريكية ونحن مواطنون يهددنا الملك بأنه يرجعنا إلى رعاية فيعني هم لا يمكن لراعية سابقا تتعاطف مع مواطن يريد أن يريد الآخر أن يحول إلى راعية كذلك موضوع حقوق إنسان يعني هو التضامن مع المبدأ نعم. نعم مبدأ يعني تقرير المصير أول أول متمردين فاوضوا ملك أول ثوار فاوضوا مالك هم, هم الأمريكيين فما يسمونهم الأباء المؤسسين بنوا أول جمهورية عصرية نعم. هي جمهورية الولايات المتحدة. وضعوا المتحدة دستور المتحدة. من أعظم يعني. وضعوا دستير. دستور من أعظم الدساتير وبنوا سسستم جديد في الحقيقة هناك الكثير من الأشياء الجميلة. حول الولايات المتحدة وأشياء حقيقة مفخرة في دستورهم وفي قوانينهم وفي التنمية الاجتماعية الاقتصادية حق وقالي في هذا هذا هو الجانب الجميل من الولايات المتحدة والذي نلتقي نحن نحن وفيه وباقي شعوب المعمورة حول مبادئ ثانية إنسانية ثانية صرف يعني في يعني في عقب سنة 2013 وثلاثة وإحنا في سنة نعرف دخول سنة جديدة 2014 يعني ما الذي تتوقعه أن يمكن يعني أن يحدث في على مستوى الساحات ولايات المتحدة الأمريكية ما هي الأصعدية؟ هل هناك من برامج يعني هل هناك؟ في داخل الولايات المتحدة نعم. طبعا سنة 2014 ستكون سنة تقوية وتكثيف العمل الصحراوي داخل الولايات المتحدة. ستكون سنة تقوية وتكثيف العمل الصحراوي داخل كل الساحات. وخاصة داخل ساحة الولايات المتحدة نحن منذ أيام مكملنا ندوة العلاقات الخارجية واجتماع الصفراء والممثلين وهناك برنامج عمل تم المصادق عليه داخل الحكومة الصحراوية سيعرض على البرلمان عما قريب كل في هذه القرارات هناك قرارات لتكثيف وتقوية العمل داخل العمل الدبلوماسي بشكل عام وطبعا في الولايات المتحدة طبعا سنة 2014 هي مثل ما قلت سنة التي ستدخلنا في مرحلة ما قبل الحسم مرحلة ما قبل الاستقلال مرحلة ما قبل العودة لترابنا الوطني ونحن متفائلون بأن السنتين أو الثلاث القادمات هي آخر سنوات التيه آخر السنين الأجافة التي تمر بالكفاح الصحراوي وسنعود بعدها منتصرين ومستقلين إلى وطننا ان شاء الله توقعاتك بالنسبة للموقف الأمريكي من القضية هل يمكن نشهد يعني تطورات ما الحوضة تقدم في هاي السنة ما محكوم على الولايات المتحدة ومحكوم على فرنسا ومحكوم على كل دول العالم تتقدم في مواقع الكفاح الصحراوي صمود الشعب الصحراوي المقطع النظير لمدة 40 سنة أعطى الدليل بما لا يدع مجال للشك على قدرة الصحراويين على الصمود إلى أربعين سنة أخرى الصمود الملحمي للصحراويين في مخيمات العزة والكرامة في ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد أضحض حجة المغرب وأفحم العالم وأثبت بأن الصحراويين مصرين على التمتع بحقوقهم الصمود الملحمي لجمالنا في الأرض المحتلة اليوم أمام الكرباج الجلادين. وأمام بشاعة ثقس يعني عصابات قطعان القمع قطعان الشرطة المغربية وقطعان الخازنية الذين يعني يتصرفون كلصوص وكعصابات أكثر مما هم يتصرفون قوى أمن هذا الصمود لهذه الجماهير أعطى الدليل القاطع بأن الصحراويين بين الصحراويين لا الأرشعة فيها وبين الاستقلال لا محدة عنه وب ليس هناك حل إلا احترام حق الصحراويين في بناء دولة مستقلة على كامل ترابه الوطن.بالنسبة لموضوع حقوق الإنسان داخل المناطق المحتلة تعرف هناك عشرات السجين السياسيين صحرائيين السجون مع الاحتلال المغربي هناك يعني مئات يعني مختفين يعني ما دور يعني التمثيلية في واشنطن وفي الساحة الأمريكية بالتعريف بهذه الملفات الإنسانية المعتقلين المختفين إلى غير ذلك تشكيل ضغط ربما على الحكومة المغربية للإفراج عن هؤلاء ولكشف مصير أولا بالطبع تكون لاحظت أيام زيارة ملك المغرب كيف يعني مجمع من الكونغرس الأمريكي كتبت رسالة لأوباما حول تحرير المعتقلين الصحراوي الاعترام حول يعني كيف يعني مجموعة من أعضاء الكونغرس من أعضاء الغرفتين شيوخ ونواب طالبوه رسالة لأوباما بأن يثير هذا الموضوع بالطبع تكون لاحظتوا كالك اهتمام اللي يحظى بهذا الموضوع في وسائل الإعلام الأمريكية بالطبع تكونوا لاحظتم الاهتمام الذي ينعكس في البيان المشترك الأمريكي المغربي وفي الاهتمام كذلك اللي داخل رأي العام الأمريكي ند بأنه الأمريكيين كذلك يتابعون هذا الموضوع بكثير من العناية ليس فقط المعتقلين السياسيين حتى وفات خمس معتقلين معتقلين الحق العام في سجنة يتملل فرغم عنهم معتقل حق عام ولكن لديهم حقوقهم كإنسان ويجب يحترامهم فغير معقول يوم يموت خمسة في ظرف سنة واحدة في نفس السجن ولا شيء يتغير غد من الأمريكيين يتابعون هذا الموضوع على الصعيد الرسمي وعلى الصعيد غير الرسمي بكثير من العناية وتقارير الخارجية الأمريكية هي خير دليل على هذا الموضوع إذن أعزائي المستمعنات إلى ختام هذا العدد هل من كلمة آخرى أريد أن أكرر شكري أولاً إعجابي بمستوى الصحفي وبالأسئلة التي قدمها ومتابعته الدقيقة لتطورات العلاقات الأمريكية والصحراوية كذلك أريد أن أكرر شكري للإذاعة الوطنية لصحفيها ولتقنيها يعني هذا الصوت الصداح صناجة الإعلام الصحراوي والصوت القوي الذي يستمع له السجين في سجونه والذي يستمع المقاتل على الجبهات الأمامية والذي يوحد الصحراويين في كافة تواجدهم برافو عليكم وطوب عليكم وشد على وشكرا لكم شكرا للأخ محمد يسلم بيساط ممثل الجبهة بواشنطن كما نشكركم أنتم أيضا عزائي المستمعين على حسن المتبع والإسقاه في الأخير تقبلوا تحياتي كنت معكم في الإعداد حسنيت محمد شبلل وفي الإخراج رافقني الزميل حميد مسعود إلى أن يجمعنا لقاء آخر في أمان الله لكل ساعة قضية ولكل قضية حديثة. نبحث دلالات الأحداث وتفاعلاتها في قضية الساعة قضية الساعة نجاعة الطرح وعمق المعالجة